أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين هم من خشوة ربهم مشجقون والذين هم بآيات ربهم مؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يأتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، والذين يأتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم أنهم إلى ربهم عاجزون، والذين يأتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أن. إلى ربهم راجعون أولئك يفارعون في الخيرات وهم لها سازقون ولا نكلف نفسا إلا أسعى ولدينا كتاب يوم وهم لا يظلمون بل قلوبهم في ضمرة هذا ولهم أعمال من دون ذلك ولهم أعمال دون ذلك هم لها آمنون حتى إذا أخذنا مسرقين إن كنا لا سجَّرُ اليومَ مَكُنَّا لَكُمْ تَرُونَ قَدْ كَانَ السَّاعَاتُ تُصْلَحَ لَكُمْ فَقُنُتُمْ عَلَى أَحْقَابِكُمْ تَنْكُثُونَ لَا سَجَّرُ الْيَوْمَ وَذُكَّرَ مِن سَأِيَاتِ سَلَاعٌ لَكُمْ فَكُنْتُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَحْقَابِكُمْ تَنْتِصُونَ وَاسْتَجْبِرِي لَهُ سَامِرًا تَهْدُونَ أَفَلَمْ يَتَذَّرَّرُ الْقَوْلُ أَمْجَادٌ ذا امل الاولين ام لم يحرفوا رسوله فهم لهم كريم ان يطيلون به جنله ونجاهم بالحق واثرهم من حقه وأكثرهم للحق كارهون ولو استبع الحق أهوهم لفسدت السماوات ولو استبع الحظ أهوهم لفسدت السماوات والأرض فسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم من ذكرهم محرمون أم تسألهم صغدا فقراج ربك خير فقراج ربك خير وهو خير الرادقين وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيَصْرِفُنَّ عَنْهَا مُصَرِّعِينَ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بالآخر في عن الصراط لا كفروا ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم بضلناه وكشفنا ما بهم جعلهم يعمهون، ولقد عخذناهم بالعذاب، فمستكأنوا لربهم وما يتضرعون، فمستكأنوا لربهم وما يتضرعون. ورحمنا وكشفنا ما بهم وقض باللشت لا لشتوا في ضياعهم احلمن ولقد قصدناهم بالعذاب فما استكانوا فاستكانوا لربهم وما يتبرعون إذا فتحنا عليهم بابا عذاب شديد بابا عذاب شديد إذا